صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير الضالين انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَـاكِهِينَ بِمَا آتَاهُم رَّبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا اشْرَبُوا وانتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وز وجناهم وز وجناهم بحور عين والذين امنوا واتبعوا ثم ذريتهم بإيمان الحقنا الحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتغون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم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 سمع الله لمن حمد الله الله الله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 اذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون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 أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلمون َمعون في فَأدِ متَمعون بسطان مبين أَم لَبَنات وَلَكبَنُ أَم تَسألهُم جراء أَم تَسألهُم جر فَهُم مَّ غرَ قَالون أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ الله ق إغ غَير الله سُبحَ الله